وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما. لله على بشر من شيء والمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لروه وده للناس تجعلونه قرآني ستبدونها وتكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتُنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم من من على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء وَمَنْ قَالَ سَأُنْذِرُ مِثْلَ مَا أَنْذَرَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِعُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُونَ